وإذا حضر شخص صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى هل يسلم مع الإمام أم يكمل الصلاة بعده هناك رأيان في هذا الموضوع قال بعض العلماء لا يسلم مع الإمام بل يستمر حتى يكمل التكبيرات والبعض الآخر قال يسلم مع الإمام ولا يقضي والرأيان يمكن أن نأخذ بواحد منهما ولا حرج في ذلك والله أعلم